صالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم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 قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ احتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تذاوروا عن كهفهم ذات اليمين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 فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه، فاليأتكم برزق منه، واليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أحفرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أحلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم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 إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهذيني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا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 لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تحد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاتوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا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 وَيُسْقِطُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ طَعِينًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحُ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء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 ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئت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 فهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا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 تَوَفَّى رَبُّهُم إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأحرض عنها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 وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذو الرَّحْمَةُ لَوْ يُؤَاخِذُنَّ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مُّوَعِدٌ الَّذِينَ يَجْدُو مِنْ دُونِهِ مَوْئِلَ وَتَلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا هُمْ لَمَّا غَلَمْ وجعلنا لمهلكهم مواعداً وإذ قال موسى لفتا هلا أברح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقباً فلما بلغ مجمع بينهما نسي أحوتهما فتخذ سبيله في البحر سوذا فلما جاوز قال لفتاه أتنا غذا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نفضى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 119. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا 110. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها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 حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صرا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 فأبوا أن يضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك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 ويتخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صدرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 إذا بلغ مقلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا كذلك وقد أحطنا بما لذيه خذرا ثم أتبع سبلا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 أوليا إننا أعددنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحتفون أنهم يحسنون صنع أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفوا و واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يرغون عنها حولا